صبا، ثم شقنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعينبا، وقضبا، وزيتنا ونخلة، وحدائق الباء، وفاكهة أبا، متاع لكم ولنعمكم، فإذا جاء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 ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قتارة أولئك هم الكفرة الفجرة تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com